أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل الاغتسال ولبس الاحرام يكون في البيت أم من الميقات الأمر في ذلك واسع سواء لبس من أراد الحج أو العمرة الاحرام واغتسل في بيته أو لبسه في الميقات الأمر في ذلك واسع لكن النية لا تكون إلا في الميقات، النية والدخول في الإحرام النسك لا يكون إلا في الميقات. أما الاغتسال والتهيأ واللباس فسواء كان في الفندق أو كان في الميقات الأمر في ذلك واسع نعم. أحسن الله ليكم ما صحة تسمية الحجر بحجر إسماعيل؟ هو حجر لأنه. يحيط يعني المكان الذي هو جزء من الجزء من الكعبة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدمها وأن يعيدها على بناء إسماعيل بناؤه على بناء إسماعيل كان يشمل ذلك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يشمل ذلك يشمل المنطقة التي تتناول الحجر فهو حجر سمي لذلك اما تقييد بهذا القيد لا اعلم عليه دليلا نعم الصلاه عليكم يقول هل يجوز لي داخل الحجر الصلاة داخل الحجر هي صلاه داخل الكعبة في داخل الكعبة والنبي عليه الصلاه والسلام صلى النافله تنفل صلوات الله وسلامه عليه داخل الكعبة نعم أحسن الله يقول ما حكم من يعتمر أكثر من مرة نيابة عن أقاربه وذلك أثناء التمتع للحج تكرار العمرة من التنعيم أو من مواضع الحلة الأخرى هذا لم يكن معروفا في فعل السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم وعائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي عليه الصلاه والسلام أن تعتمر طلبت ذلك لانها لما اتاها الحيض قرنت حجها بعمرتها فجاءت باعمال الحج وأدخلت فيها العمره لانها لم تتمكن من اداء عمره مستقله منفصله عن الحج وكان ترغب في ذلك اسوه ب أخواتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فلما انقضى الحج حبت لنفسها عمرة مستقلة غير التي اضطرت أن تدخلها في حجها بسبب حيضتها فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام ان تذهب إلى الحل وأرسل مع أخوها عبد الرحمن مرافقا لها محرما مرافقا ولم ينقل أن عبد الرحمن أحرم معها مع أنه ذاهب ذاهب مع أختي مرافقا لها لم ينقل أنه أحرم فاذا هذا التكرار للعمرة لم يكن منقولا عن السلف لكن إذا حصل ظرف مماثل لظرف عائشة أو قريبا منه أو نحوه ولأجله اعتمر بعد الحج له ذلك عائشة أيضا لم ينقل عنها أنه اخذت تكرر العمرة وهم أحرص منا على الخير رضي الله عنهم أرضهم لم ينقل عنها ذلك نعم أحسن الله إليكم يقول إذا وضعت المرأة مولودا قبل الثامن من ذي الحجة فهل لها أن تحرم بالحج وإذا كان بعد الثامن كيف تفعل لها أن تحرم لها أن تحرم لكن مدة النفاس ستكون مدة المنع من الطواف الذي وركم من أركان الحج ستكون مدة طويلة جدا ولها أن تحرم وتؤدي جميع أعمال الحج إلا الطواف يبقى مؤخرا إلى أن تطهر وتطوف سواء ذهبت إلى بلدها وترجع لتطوف أو بقيت في مكة إلى أن تطهر وتطوف نعم أحسن الله ليكم يقول هل هذا حديث أم هو قول أوصيكم بعثرة وما معنى ذلك جاء ال الوصية بال بال الذين هم آل البيت في حديث صحيح ثابت قال عليه الصلاة والسلام فيه وذكركم الله بأهل بيتي وذكركم الله بأهل بيتي وذكركم الله بأهل بيتي ثلاث مرات فالوصية ب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام معرفة لحقوقهم ومقامهم وأقدارهم وقياما بذلك هذا كله جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقتضي القيام بذلك الواجب ومنها هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي أي معرفة لمقامهم وقدرهم ومكانتهم وعدم تعرض لهم بأي أذى ومراعاه لحقوقهم والقيام بالواجب نحوهم هذا كله لا شك أنه من الأمور العظيمة التي ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه الوصية بها والمغالات في أهل البيت لا يشمله ما طلبه النبي عليه الصلاة والسلام من أمته ورفعهم فوق أقدارهم التي هم عليها ومنازلهم التي عليها كان يعطى بعضهم شيء من خصائص الله أو من صفات الله أو يعطى شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى هذا كله ليس من حفظ الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام بآل البيت بل هو من تضييع الوصية نعم أحصل الله ليكم يقول الذي يريد الحج عن خالته هل له أن يتمتع بالعمرة على نفسه نعم لمن أراد أن يحج عن غيره ويجعل العمرة لنفسه له ذلك فتكون العمرة لنفسه ويكون الحج لغيره له ذلك ويكون بذلك متمتعا نعم يقول من فضلكم كيف أعتمر نيابة عن أبي المتوفى إذا وصلت إلى الميقات تلبي بالحج عن والدك تلبي بالحج عن والدك وتعقد النية في قلبك عن على أن هذه الحجة لوالدك وإذا أهلل تقول لبيك اللهم حجا عن والدي ثم تمضي في أعمال الحج ولا يشرع لك إذا بدأت الطواف أن تتلفظ بشيئا طوافا عن والدي أو السعي تقول سعيا عن والدي هذا لا يشرح وإنما النية ماضية معك في قلبك أن هذه الحجة لوالدك وأنت ماجور على ذلك فهذا من البر والإحسان نعم ولكن يشترط في حج الإنسان عن والده أن يكون إما متوفى أو أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع أن يسافر فله في مثل هذه الحاجة الحالة أن يحج عنه نعم أحسن الله عليكم يقول ما توجيهكم للحجاج المبتلين بالتصوير خاصة في وقت أداء المناسك هذه من الأمور التي كثرت وكثير من الحجاج لا يدركون أبعاد هذا الأمر وخطره عليهم لا سيما أن هذا الأمر قد يضر الإنسان في الاخلاص في العبادة ولننتبه لذلك قد يضر الإنسان في باب الإخلاص في العبادة النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لما وصل إلى الميقات وأهل قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اذا مطلوب من العبد أن يحفظ حجه من الرياء وأن يحفظه من السمعة مطلوب من العبد أن يحفظ حجه من الرياء وأن يحفظ حجه من السمعة أرأيتم كم هي تلك المخاطرة بحج الإنسان عندما يأخذ لنفسه الصور التذكارية في عند الكابة وفي المسعى وفي المطاف وعند رمي الجمار وفي عرفات وفي أمكنة الحج الأخرى يأخذ لنفسه الصور التذكارية ثم إذا كانت هذه الصور معه إذا كانت معه هذه الصور والتقى باحبابه بابنائه بإخوانه باقربائه بجيرانه يريهم حجه يريهم حجه ويريهم أعماله ويقول لهم انظروا هذا أنا في مكة وهذا أنا عند الكعب وهذا أنا في الطواف وهذا انا في السعي وهذا أنا في عرفات. وها انا وانا ارمي الجمرات انظروني والله قال في القرآن وأتم الحج والعمره لله وأتم الحج والعمره لله ما هو لمراهات الناس اعمال الحج لله اخشع في حجك واخضع لله وتذلل بين يديه وادع الله سبحانه وتعالى وإذا ذهبت إلى بلدك لا تحدث الناس باعمالك هل يصلح أن يذهب الإنسان في بلده ويقول لاخوانه وجيرانه لو رأيتموني في عرفات وعيوني دامعة وأيدي ممدودة وأنا خاشع وخاضع إلى آخرة يصلح هذا أو هذا هو المراءات؟ ما الفرق بين أن ينقل لهم ذلك بحديثه أو أن تلتقط له صوره ويقول انظروني هذا وهذا واحد فهذا باب خطير جدا وهذه الأعمال قربة لله ليست لمرآة الناس وبعضهم ينتقد صورة لنفسه إما عند الكعبة أو في عرفات ويضعها بصورة مكبرة جدا ويضعها في مجلسه كبيرة جدا بحيث كل من يأتي يراه وينظر إليه وهذه صورته والكعبة وراءه وهذه أيديه مرفوعة حتى بعضهم رأيناهم يطلب من صاحبه ان يلتقط الصورة ويرفع يديه ويصلح نفسه ويرفع يديه وإذا التقط الصورة أنزل يديه اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة هذه أمور تضر بالعبادة ضرار عظيم جدا فيجب على كل حاج أن يتق الله عز وجل وأن يحرص على الإخلاص ويتجنب الرياء ويتجنب السمعة ويحفظ أعماله حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم أن يكتب لنا أجمعين الحج المبرور وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها وأن يعيدنا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 وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله آخرة سره وعلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت علم به منا